بعد عينيك من يمسح الدمع بعد عينيك من يمسح الدمع وهي تجري من العين كالشمع من ترى يا أبي يحفظ البيض؟ قد أتى يلقاهم للدار بالنار قد أتى يلقاهم للدار بالنار قد أتى يلقاهم للدار بالنار بعد عم عينيك من يمسح الدمع وهي تجري من الحيان كالشمع من ترى يا أبي يا أحفظوا الباب بضعف قد أتي القوم للدار بالنور قد أتي القوم للدار يا زهراء يا زهرا يا زهرا ترى يا أحفظ الضيء إلى كسر قد أباحوا بأحقادهم خيد أنبتوا جامعة الحوزين في صيد شب مسمار وادموا جار مسمار ميسمارهم اهلا <أم> من ترى يا احفظ الضيء العام انكسر قد اباحوا باحقاد مخير انبتوا جامعة الحزن في صدر شبه ميسمار وادم وجار شبه ميسمار وابكي على كسر ضي العين ام على لطمة الخد والعين كيف ابكي ومحاصر وديني يا لحزني على هجمتي الدار يا لحزني على آه على كسر ضي العيني أم على لطم الخد والعيني كيف أبكي ومحاصره وديني يا لحزني على هجمة الدار يا لحزني على آبته ظلموني ظالموني وعصروني عصروني بين بابي وجداري أسقط من من جني أسقط من يا زرع كلنا يا زهر أبتاه ظلموني أبتاه عصروني بين بابي وجداري بين بابي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 اشكو وفي العين احتضار وحول الدار يشتد الحصار اذا ما هاتك داري وجارو بمن يا والدي تاوي الصغار اذا ما لاقموا مني عيوني وخلف الباب حقدا عاصروني اذا ما اسقطوا مني جنيني لمن تشكو في هذه الليلة لمن تشكو الزهراء هجمة الدار عليها لمن تشكو كسر ضلعها لمن تشكو لطمة عينها لمن تشكو إسقاط جنينها لمن أشكو وفي العين احتضار وحول الدار يشتاد الحصار اذا ما هت داري وجارو بمن يا والدي انت والصغار اذا ما لا طمئني عيوني وخلف الباب خناصروني إذا ما لطمت مني عيوني وخلف الباب حتى نعصروني إذا ما أسقط مني جنيني لمن أشكو حنيني وأنيني لمن أشكو حنيني وأنيني أما قلت لهم اني امانه او ان اقام جد ريمصانه ايه اما قامت الدهر مصانا فهم قدها تكور نديانا اي فما اعظمها هذه الخيانه فما أعظمها لمن اشكو وفي العين احتضار وحول الدار يشتد الحصار إيه إذا ما هتك دار وجار بمن يا والدي تأوي الصغار بمن يا والدي تأوي الصغار آه اذا ما لطموا مني عيوني وخلف الباب حقا عصروني اذا ما اسقطوا مني جنيني لمن اشكو حنيني وانيني إيه لمن أشكو حنيني وانيني يا زهراء أما قلت لهم أهل أمانه إيه أما قلت لهم أهل قد هتك ركن الديانة ان فهم قد هتك ركن الديانه فما اعظمها هذه الخيانه فما <تصفيق> هذه الخيانه لمن اشكو في العين احتضار وحول الدار يشتد الحصار إذا ما داري وجار بمن يا والدي تأوي الصغار عب من يا والدي إذا ما لقم مني عيوني وخلف الباب حقدا عصروني اذا ما اسقط مني جنيني لمن اشكو واني اه لمن اشكو واني اه ما قلت لهم اني امانه وانا أبقى مدى الدهر مصانا فهم قد هتكون كنا الديانا فما أعظم بها ذي الخيان وياي فما أعظم بها ده سحب كرر الرعنوم هم عصبوني هم غصبوني ارفع النوبوا قد ما نعوني حقي بقوه حتى رفعت لله شكوى حتى رفعت لله الشكوى يا رسول الله يا صعبوا حاربوا الإسلام والفكر المنور جاهروا بالظلم في كل الديار حاربوا من بالهدى يعشق حيدا حاربوا من بالهدى أعلمت حربي من خلف بابي أعلمت حزني من خلف بابي حتى قرأت في هي كتابي آمنت بالصبر بالصبر في انتحابي فالصبر يطول جرحا غترا هكذا علنا قد بال هكذا تبقى الى حشر السلامه هكذا تهوي ثقافة تنضل هكذا تعلو مع الحق والرساله هكذا تهوي ثقافة تنضل علي ولا يشوف الحسين الجرح يا رسول الله مصابي يا رسول الله مصابي يجري غربة بالرزيه حزني من أرض المدينة حزني من أرض المدينة يجري لأرض الغضرية يجري لارضي اسمع يا رسول الله مصابي يجري غربة اب الرزيه حزني من ارض المدينه يجري لارضي الغاضية. رودي يا مسر يا ابو يا, يا ابو يا, يا الدهر ظالي والعمر ما رحم حالي وحساس والجروح يستعبخا داخل فاسي هجمتي الدار شد طاربا يا أبويا لا تسائل عن اللي جرف داري قيدوا يا رسول الله كراري لا تسائل عن اللي جرف داري قيدوا يا رسول الله كراري شلي الطف بعد هالألم ناري بلا تسائل عن اللي جربه من أنادي في الطابح حزن ونعي من أنادي في الطابح حزن ونعي سني ديني قبل الله يهل دمعي من أنادي من أنادي يا فطة بحزن وانعي سني ديني قبل الله يهل دمعي لا تشوفي العقلة كسر ضيعي يولا يشوفي اشوف الحسين الجرالي ولا يشوف الحسين الجرالي يا رسول الله مصابي يجري غربه بالرزيه حزني من أرض المدينه يجري لنظريه طابريا يا رسول الله مصابي وحزني ظل عن كسب برض المدينة، ضلا ثاني كسب كل غاضريا، إذا ظل عن برض المدينة، ضلا ثاني كسب أرب الغاضريا، ضلام من عفة ضابتها. اضلا من عصرة الله بي تهاوى اضلا عليه اللا وجية واذا النسمى رجب صدري ورماني سهم لمثلت الجر عليها وين المسمار جصدري ورماني سهم لمتلت انت عليا تبرى محسن سقى مني وعافاك سقى في كربلاء قفل لي ابويا وذا جسمي بالام خار من وراء الباب حبيبي من جليل فوق الوطية وذا هجموا على خيام من الوديع ترى al عوجية عوجية طلع ميلح وجيه وضلع قصة وضع ميلح إذا ضلع امكسر بارض المريض وضع ثاني امكسر بلغة من حصمة الضابط في قصة وذي المسمارجة بصدر ورماني سهم لمثلة الجرع علي وذا محسن سقف مني ولي عفا سقف في كرب الأفر يا بويا وذي المسمارجة بصدر ورماني سهم دمت جرحا يا سقط سقط في <تصفيق> تطيع ترى عصر طاقة وطلع وضل وضلع وضلع تصح اذا ضلع كسر وضل ضلع كسر ضلع من عصب يا الصعد الله طلع بالصح وحسينا وحسينا دعيه وحسينه وحسينه وحسينه وبدل الاسماء صدر رماني سهم من سلت الكرع علي إذا محسن سيقف مني وتعفّا سيقف في كربل قفّي يا بويّا <تصفيق> إذا المس مرجع صدّر وعماني سهّن دمثل تجرب عليّا إذا محسن سيقف مني وتعفّا قف في كربلا خف سبول وداجي اسم ذلم خار من ورا الباب حبيبي من جد فوق قل وطي هي نجمه على خيار من وديعه ترى هي لو علي بالرزية بعد ترى هي لو علي بالرزية وذا جاء اسمك أنا من ورد الباب حبيبي على الخيار الضيعا تراه يجمع عليا الرسيل تراه يجمع عليا اللي جاء صدق صدرك فوق والله انك سترنا بنينا طلع طلع من عصر ذاري تهوى، طلع تصفح منعوجيات، طلع تصفح نالعوجيات، إلى ضلع تكسر الأرض ما ديرنا، ضلع ثعل كسر بالغرينا، طلع من عصرة البارد يتهاوى طلع تصعد بيلة وجرية ظلع تصعد إلى ظلع في سر برد المدينة ظلع من عصرة طلع الصعد ع ليل عجله واذا المسمى رجب خدري واماني سهم لمثل تجرب عليا ودام احسن ثقب مني وتعظم ثقب في كرقى تفضي يا ابويا واذا المسمى رجب خدري سهم فلتة جر علي إذا محسن سيقر من يؤدي عفا سيقر في كربل طفلي أبويا سيقر في كربل طفلي أبويا وإذا جي اسمي بألم خار من وراء الباب حبيبه In the desert for the reality, I'm without you. In the valley, I'm without you. In the desert, I'm بل بل من جه درفا قل وطيه وداهي طوع على خيا من وديعه طلع من عصر رضاك طلع, طلع من عصر رضاك فيتهارة إذا طلع الكسر برض المدينة طلع الثاني كسر بالقاظرية طلع من عصر رضاك طلع صصر على المسمال قصت ورمان من وراء الباب الحبيبي من جد الطاق كل يا ايه ودا هي اجمع على خيا من الوديعة ترى هي اجمع عليها في الرزية ترى ترى هي هذا عليم يوم القيامة ما أنسى جرح جرح من دمعي احمد هذه الغلامة من دمعي أحمد هذه الغلامة سمعتين تبقى على الظالم شديدة لعوة تحمل صرخة حق المجيدة في جمرة تحمل العز والكرامة، في قلب الشيعة في قلب في قلب شيعة تحلى توجك يا في قلب شيعة على التوب طلع ثاني كسر بالطاقر طلع من عصر الضارية طلع ثاني كسر بالطاقر إذا عطلت صرق المدينة طلع طلع من عصر قابي تهاوى وطلع تصعد علينا وجيه وطلع تصعد علينا وجيه وذال نسمى رجب صدر ورمان يوسها من الفلد جرح علينا إذا نحسن سقط في كربلاء طفلي يا ابويا اذا المسما جب خطر وماني من ثلاثه جراء عليا واذا رام احسن سقط مني واتعفر سقط في كربلاء يا ابويا في قلبنا غنى يا ابويا وداعك اسم خار من نار الباب ابيبي من الجد فال قلبي وطيه هاي على اخياء من وديع ترىك مو برازية تراه جو على يا برزية ضلعي <تصفيق> <يا الله علاء تصفيق> على يشهد عليه في يوم من الأيام وصاع وجرح يتأمر من دمعي ع هاد الظلامة من دمعي احمد هاد الظلامة دمعتي تبقى على الظالم شديدة ثورة تحمل صرخة الحق في تبقى جمره تحمل عز والكرامة في قلب شيعت علي تبقى كذا في قلب شيعت حليل تبقى يا ظلعي يا بقي يشهد عليهم يوم القيامة. قلعي يا بوي يا بقي على ما يشهد عليهم يوم القيامة. ما أن جرح جرح يتام من دمع أحمد هذا غلام من دمع أحمد. عتي تبقى على الظالم شديدة دورة تحمل صرخة حقت المجيزة تبقى جنبة تحمل وزو الكرامة في قلب شيعة تبقى أكيدا في قلب شيعة عليك وفوق النعشي حنيك وزوعين ا وتام بن احتجاج بين الروح وحزني احتجاج يا ابي هذه العالم بده كل وانا من بيصرخ بده كل ولا اساها جب الدمع في عين ابد تخد نفس غير ابدي خذنا الصبر انا يا ريحا دال اغار دكوي وانا من بدي احس يخطو دكوي ولا ساجب الدمع عتي عيني ابدي خذنا الصبر قلنانا أبتي يخذ من الصحيحة هزني الصوت لما أنا عناعي نحمل كل أصبات من من تروا يا اسمعوا يا أم أوجاعي أبتي من القلب الصيحة أبتي يخذ من القلب I'm oh. مني وتتروا كل سوا بيننا وحنين وحزني واحتجاع بين حزني وانا يا والأساها جميلة معت مع في عيني أبتي خوري الصدر النار أبتي I'm not your Tears in my heart, my heart. Every day, every day, I feel so sad. So sad. So sad. So sad. So ابتعد معا ابتعد يا محمد وفوق العشي احميت وصليت بدمعات الجفون ناديك البتر يا محمد فهل تسمع صوت الحسنين اتناديك اليتامى يا محمد فهل تسمع صوت الحسنة اتناديك يا رسول ثمانيام صحليدا عطاي ايه هودا علي رَسُولَ اللَّهِ الله اي اوناجيك يا اه وداعا يا رسول الله اني اي اوناجيك يا وأليم بعد بعالي وفوقاً ما شحنيت دموعي وصليت بدمعات الجفوني وفوقاً ما شحنيت دموعي وصليت بدمعات الجفوني وداعاً يا حبيبي محمد. ودعا حذل الوصال قد غاب عني حذل الوصال جبريل يبكيه ناشى الجلال أيام عمري صارت ليالي أيام عمري صارت ليالي يا والدي قوم وانظر لحالي يا والدي فوق الناع دموعي وصليت بدمعات الجفون وفوق الناع دموعي وصليت بدمعات الجفون تناديك اليتامى يا محمد فهل تسمع صوت الحسنين فهل تسمع صوت الحسنين فهل تسمع صوت الحسنين ف الصدق الحزين، وابكي عندما خواف اشتياع فمن لمسح دمعه عيري فمن لمسح دمعه عيني, عيني وداعا يا رسول الله مني. انا أيكم دمعي وحنيني ودعان يا حبيبي يا محمد فهل تسمع صوتي وأني فهل تسمع صوتي وأني لا فهل ت